والنجم إذا هوى أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط ما ضل صاحبكم وما غوى من حرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية وما صار غويا ولكنه رشيد وما ينطق عن الهوى وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه إن هو إلا وحي يوحى ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام علمه شديد القوى علمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام ذو فاستوى هو جبريل عليه السلام ذو هيئة حسنة فاستوى عليه السلام ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها وهو بالأفق الأعلى وجبريل بالأفق الأعلى من السماء ثم دنا فتدلى ثم اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فازداد قربا منه فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قربه منه بنقدار قوسين أو هو أقرب فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره رونه على ما يرى أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه الله ليلة اسري به ولقد رآه نزلة أخرى ولقد راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة اسري به عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة عندها جنة المأوى عند هذه الشجرة جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغش، إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهه إلا الله ما زاغ البصر وما طغى ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حد له لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة تعويج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته فرأى الجنة ورأى النار وغيرهما أفرأيتم اللات والعزة أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ومنات الثالثة الأخرى من أصنامكم أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا ألكم الذكر وله الأنثى ألكم أيها المشركون الذكر الذي تحبونه وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها تلك إذا قِسْمَةٌ ضيذا تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ من يتبعون الظَّنَّ الظن وما تهوى وَلَقَدْ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ليست هذه الأصنام إلا أسماء مِنَ من المعنى فلاحظ لها في صفات الألوهية سميتموها أَنْتُمْ وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أَنْزَلَ الله بها من برهان لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فما اهتدوا به أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى لَا ليس لَهُ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ وَحْدَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى يُعْطِي مَنْ مَا يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَا يَشَاءُ وَكَمْ مِنْ ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له فلن يأذن الله لمن جعل شريكا ان يشفع وليرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله فلن يأذن الله لمن جعل شريكا ان يشفع وليرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم وان الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياه الدنيا فاعرض ايها الرسول عمن ادبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد الا حياه الدنيا فهو لا يعمل لاخرته لانه لا يؤمن بها ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى هو حدهم الذي يصلون إليه من العلم لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن حاذ عن سبيل الحق وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه لا يخفى عليه شيء من ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة الذين يجتنبون كبائر الإسم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب فهذه تغفر بترك الكبائر والاكثار من الطاعات إن ربك أيها الرسول واسع المغفرة يغفر ذنوب عباده متى تابوا منها هو سبحانه أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب وحين كنتم حملا في بطون امهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يخفى عليه شيء من ذلك فلا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نوهيه أفرأيت الذي تولى أفرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه وأعطى قليلا وأكدا هو أعطى قليلا من المال ثم منع لأن البخل سجيته هو مع ذلك هو يذكي نفسه أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب أم لم ينب بما في صحف موتا أم هو مفتر على الله أم لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى وإبراهيم الذي وفى وصحف صحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به وأتمه ألا تذر وازرة وزر أخرى أنه لا يحمل إنسان إثم غيره وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّهُ لِلإِنْسَانِ إلَّا ثَوَابُ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَهُ وَأَنَّ سَعَيْهُ سُوَفَ يُرَا وَأَنَّ عَمَلَهُ سُوَفَ يُرَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَانًا تُمْمَ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَ ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه وأحزن من يشاء فأبكاه وأنه هو أمات وأحياء وانه أمات الأحياء في الدنيا وأحيى الموتى بالبعث وانه خلق الزوجين الذكر والأنثاء وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثاء من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا وضعت في الرحم وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث وأنه هو أغنى وأقنى وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه. وانه هو رب الشعرى وانه هو رب الشعراء النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله وانه اهلك عاد الاولى وانه اهلك عاد الاولى وهم قوم هود لما اصروا على كفرهم وثمود فما أبقى وأهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم أحدا وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا من عاد وثمود لأن نوحا مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له هو قرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبها ثم أسقطها إلى الأرض فغشاها ما غشا فغطاها وأصابها من الحجارة ما غطاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تتعذ بها هذا نذير من الأولى هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى أذفت الآذفة اقتربت القيامة القريبة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله أَفَمِنْ هذا الحديث تعجبون أفمن هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله وتضحكون ولا تبكون وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع موعظه وأنتم سامدون وأنتم لهنا عنه لا تبالون به فاسجدوا لله وعبدوا فاسجدوا لله وحده وأخلصوا له العباده.